استمع إلى الكلمات واختر الكلمة المسموعة كما في المثال محمد ابن. معلما علم مديرا رسول عالم حيا سلاما مسجد تركي أمينا